صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين بسم الله الرحمن الرحيم مَنِ الرَّبُّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ ربي إني وهل العظم تُشِيبُوا وَلَمَّا كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَرْتِيَ وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِي بِوَرَائِهِ وَكَانَتِ مَرَاتِي عَقِيرًا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آري عكوب واجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سبيا قال رب أن يكون لي غلاه وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّ وَقَدَ خَلَقَتُكَ بِهُمْ قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْنِيَ آهِ فَلَا قَلَيْلَ يَنْسَوْنَ ي فخرج على قوم من المحراب زع وحا الىهم أن سبحوا, سبحوا وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وذكاة وكان تقيا وَاذَا وَلِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَقُمْ جَبَّارٌ عَصِيٌّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِهِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَقُومُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المسلمين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 من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحها فتمثل لها بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهبلك غلابا زكيا قال تنبي لا يكون لي غناه ولم يمسس من بشر ولم يمسسني بشر ولم يبغيك قال كذالك قال ربك هو علي يهين وَلِلَّهِ جَعَلَهُ آيَةً للناس وَرَحْمَةً منا وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا فَحَمَلَتْ وَغُضَّتْ تَمَالَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فاجأ المخاض إلى جذع نخل قالت يا ليتني لي تقبل هذا يا ليتني لي تقبل هذا وقلت نسيم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 صراط الذین انعنت عليهم غیر مغضوب عليهم ولم ضالی آمین فحملته فانتبهت به بكانا قصیا إلى جل نخل ارتقالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وقت نسيم مسيب فنادها من تحتها ألا تحزني. ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا وهذي إليك بجذع النخلة تستاقط عليك رطبا جريا فاكلي واشربي وقري علما فإما لا ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنقلم اليوم إنسيا فأذت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا وما كان تمك بغيا فأشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبي. وَالْجَعَلَ لِي مُبَارَكَ لِينَمَا قُنْتُ وَأُوصَانِي وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَاتٌ وَتَغْضَبْ بِوَالدَّكِ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّ وَشَقِيَاتٍ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 إذا من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول فإنما يقول له كن فيقول وأن الله ربي ورب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 لَا فَانِحَ حِزَامٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَادَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ تَذَمُّرًا وَأَضْرِبْ لكن نَّادُونَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ وَأَذْرُهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ إِذْقُضِيَ اذ لَمْ إِذْقُضِيَ لَمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ نَحْنُ نَرِثُ لَرُضَى وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال الأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا نبصر ولا نغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف, أخاف أن يمس كَعَبَدُهُم مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَا قَالَ أَرَغِبٌنَ عَن تَعَالَى هَٰذِهِ إِبْرَاهِيمَ يَا اللهم الا لن تندني ارجوا منك لا ارجو منك وجهني مليا قال سلاما ربي إنه كان لي حفيا وأعتذلكم وما تدعونهم دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون عسى أن أكون بدعاء ربي شقيق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 اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وقل لن جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور نيما وَمَا دَيْنَا هُمْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَعَ الرَّبَاهُ نَجِيًّا وَغَذَبْنَا لَهُمْ بِرَحْمَتِنَا أَخَوَاءٌ نَّبِيًّا في فِي الْكِتَابِ انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر اهله بالصلاة وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب بِالمَوْضِعِ وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا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 وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُثْلِى عَلَيْهِمُ آيَاتٌ رَّحْمَانٌ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ ضَاعُ الصَّبَاهُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ ضَاعُوا الصَّرَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَزَرُوا فَيَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيْنَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةِ ولا يظلمون شيئا جنات عجله التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يس لا يسمعون فيها لغوة لا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرحمن فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 wall ولابها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما بقضية ثم ننجي الذين اتقوا ذر الظالمين ونذلوا الظالمين فيها لثيا، وَإِذَا تُتَلَعَلِي مُؤَآيَاتُنَا ذِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْبَرِّ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُن دِيَا وَتَمَنَّى لَكِن قَامَ لَهُم مِّن قَوْمٍ أَحْسَن غُمُومَ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا قل من إذا كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ عند ربك فوابا وخير مرضا أفغيت الذي كفر بآياتنا وقال له تينما له وولدا أفضع الغيب تاخذ <عند> انت رحمانعهدا كلا سنكتب ما يقول ولا نمد له من العذاب مبدا ونرث ما يقول وياتينا قضا <فردا> الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عز كلا سيكفون بعبادات ويكونون عليهم ضداد ألمترى أن أرسل الشياطين على الكافرين على الكافرين تأذّهُ أذَّاب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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عزا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شريئا إدا يكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات ولدا إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا فكلهم آتي يوم القيامة فردا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 سيجعل له الرحمن مدى فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلقنا قبلهم هل تحس منهم من حدنا وتسمع لهم ركزا